إلا من خاطف الخاطفة فأت بعه شهاب ثاقب فاستفتيه مؤه مؤشد خلقنا من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأواية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أواء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 الفصل الذي كنتم به تكذبون، أُحْصُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهَدُوهُمْ. صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ